الله المبغوث ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ففي الحقيقة يعني درس النهاردة يعني له طريق خاص وآآ عن آآ وساعة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآخر أيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم آآ الحياة مش مرتب ان احنا نتكلم عن المعضوات النهاردة آآ لكن هو يعني بقدر ربنا ان احنا ايه يعني ربنا قدر ان هو يبقى التركيب كده يعني وان شاء الله لو في كلام تاني بقى عن آآ سلسلة سيرة هنكمل المرة ان شاء الله يعني صراحة مش عارفة ده امين الكلام كتير جدا جدا جدا وآآ مليء بالآآ بالمشاعر والآآ حسيس اللي احنا عايزين نعيشها يعني احنا في الوقت معلومات نحن نبكرها نحن عايزين نعيش مع وفقد الامة لنبيه صلى الله عليه وسلم فقد الامة لقدوتها صلى الله عليه وسلم فقد الامة لمربيها صلى الله عليه وسلم فقد الامة لمن كان وحده من البشر يقدر ان يجمع الامة على كلمة واحدة وكان صلى الله عليه وسلم هو وحده القادر ان يجمع شفاة الامة على حكم واحد وعلى كلمة بحق واحدة يعني تخيل النبي عليه السلام جلنا الوقت كنا هنختلف في حكم كذا وحكم كذا او نعمل يمع في الدولة الفلانية او في الحكم الفلاني او مع الجماعة الفلانية او او او من الخلافات اللي هي اصبحت هي الظاهرة على سطح الامة الان ابدا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيحسن كل هذا الخلاف يعني احنا بل فعلا ماذا افتقادنا لوجود النبي عليه صلى الله يعني ده في حال نحن تخيلوا بقى النبي عليه السلام بعد ما عشنا معاه في السلسلة الطويلة ديت من عبادته وتألهي صلى الله عليه وسلم ومن حبه لربه صلى الله عليه وسلم والمقاومات اللي كان هنا عنها خالص في الأول في بداية السيرة اللي هي كانت سبب في اصطفاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم لأن يكون والسيبة خديجة قالت له في بداية البعثة وذكرت صفات انك لا تصل اه الرحم وتحمل المعدوم وتحمل الكل وتكسل المعدوم وتكرى الضيف وتعيي عن نواقب الحق وغيرها الصفات اللي كانت في النبي عليه السلام ديات اللي كل الناس حبته يعني لا احد ابدا معاش مع النبي صلى الله عليه الا واحبه اه بعد ذلك تخيلوا احنا احنا سمعنا بس سمعنا عن النبي عليه السلام في مركة وفي واته صلى الله وسلم وساداته وسجوده عند البيت ومروره على القبائل وهجرته صلى الله عليه وسلم وبعد كده المعارب كلها بدر وقهد وغير ذلك بقى علاقته مع أهل بيته صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه والعلاقات الاجتماعية اللي كانت بينهم والمحبة والأدب الشديد اللي كان بيعلمه للصحابة وتخيلوا حتى نسمعنا عن كل ده نحزن حزن شديد لوفاه النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بالصحابه انفسهم اللي عاشوا هذا الموقف كانوا عايشين ازاي ف هنتكلم دلوقتي اولا ان وفاه النبي عليه الصلاه كان قبلها اشارات وارهافات اعلمت النبي عليه الصلاه والسلام واعلمت الصحابه بقرب موت النبي صلى الله عليه وسلم اولا النبي عليه السلام كان في كل سنة بيدارس القرآن مع جبريل عليه السلام قرة واحدة في رمضان يعني كان نسان جبريل بينزل ويدارس النبي عليه السلام القرآن قرة واحدة في رمضان الا في هذا العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فدارسه فيه مرتين وده كان في فيه حاجة جديدة السنةدي وهي ان ذا اخر مرة فيدارس سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فيها القرآن كذلك النبي عليه الصلاة كان في حاجة الوداع فقال للصحابة لعلي ألا ألقاكم بعد, بعد عام هذا خذ عني مناسككم لعلي ألا ألقاكم بعد عام فده كان إشارة أيضا إلى أن ذلك السنة الأخيرة في حياة النبي صلى كذلك النبي السلام في آخر سنة برضه بعت معاذ إلى أهل اليمن وهو بيبدع سلم معاذ ويسلم عليه بيقول له يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامك هذا قال له عفا ام في وقبري النبي عليه الصلاه والسلام بيودع سيدنا معاذ في اخر لقاء بين سيدنا معاذ والنبي على سيدنا معاذ عليه الصلاه والسلام للنبي عليه الصلاه والسلام قال والله يا معاذ <تصفيق> لا احبك في الله يعني خير مش مين اللي بيحب مين مش سيدنا معاذ اللي النبي, النبي لا النبي عليه الصلاه هو اللي سيدنا معاذ من المسجد لحد باب المسجد وقال له يا معاذ الله اني لأحبك في الله. خلص انه معاذ بقى ومدى ارتباطه للنبي هلقى السلام عامل ازاي وحبه وحب النبي ليه وبعدين يجي في اخر نظر. وهون سافر خلاص والنبي يقول له اه لعلك قال لطلقاني بعد عامي هذا او عسى ان تمر بمسجدي وقبري. يقولي انت السنة جاي لو جيت مش هتلاقيني. هتمر بالمجد وتمر بالقبر. فااااا فإن معاذ بكى آه من آه بكى جشع عن يعني من شدة تأسر بفراط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتفت فأقبل بوجهه نحو المدينة النبي عبد السلام وقال إن أولى الناس بي من كانوا وحيث كان يبقى دي كلها إرهاصات يعني إيه كانت بتعرف الصحابة إن خلاص النبي عليه الصلاة والسلام أوشكت حياته وعلمتها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع أنزل الله عز وجل عليه يوم عرفة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه فالآية ديت عرفتنا ان خلاص اقترب أجل النبي عليه الصلاة والسلام لأن إذا تم أو إذا تمت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أو شاكت حياته على الانتهاء خلاص النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثاه الله ليبعو إلى الله وليبلغ دين الله فخلاص إذا كان دين قد تم ووصل إلى تمامه فخلاص إزانا بموت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا في تاني يوم من عين التشرك انزل النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان طبعا سيدنا عبد الله عباس وكان من أعلى من الناس بكتاب الله عز وجل لما سأله سيدنا عمر عن معنى الآية قاله يا نعي ورسول الله يعني معنى الاية ان خلاص انتهت مهمة النبي عليه الصلاة والسلام وسيموت صلى الله عليه وآله وكذلك يعني كل هذه الحاجات حفلت عرافة الصحابة النبي عليه ايه قرب نوعب موته صلى ايضا حديث جميل جدا ان النبي عليه الصلاة والسلام قام في الجوة الليل وقال يا موينبة واحد من الصحابة نجي عليه اني قد امرت ان استغفر لاهل البقيئة فانطلق معه فانطلقت معه فلما وقف بين اظهورهم قال السلام عليكم مقابل ايه و قالوا لو تعلمون ما نجاكم الله منه اقبلت الفتن كفتا الليل المظلم الى ان قال يا ابا مويهبة يا ابا مويهبة اني اسمعوا الحديث دورت يعني حط مكانك حط نفسك كده مكان سيدنا ابو مويهبة انه يبعثاً بقوله يا ابا مويهبة اني قد اوتيت مفيها ثم الجنة وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي فا وامي فهن الدنيا والقلب فيها ثم الجنه يعني النبي عليه السلام بيقول لسنه ابو هريره ايه ان انا خليور الجنه اخد مفاتيح الدنيا وال قال لي باني وامي فخذ مفاتيح الدنيا فقد فيها كم الجنة قال لا والله يا ابا مويهبه لقد اصارك توارك الله علي عبد والجنة ثم استغفر بان فرائب صلى الله عليه وعليه وسلم بدأ بقى, بقى الايه ال ال ال ال ال المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم وكان اول معلم من معالم هذا المرض عندما عاد صلى الله عليه وسلم من دفن احد الصحابة فقالت عائشة رضي الله عنها رجع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومي من جنازة بالبقية وانا اجد صباعا في رأسي وانا اقول ورأساه ده اول موقف ده النبي عسام بدأ يبكسي بالمرض الذي يستشعر به يعني ايه كان صابر وما بتكلمش ولكن عليه لكن الموقف ده هو اللي خلاه يبدأ يتكلم داخل عسيدة عائشة فالآهل بتقول ورأساه قال بل انا ورأساه فقال ما بركي لو ميت قبلي فغسلتك وكثلتك ثم صليت عليك ودفلتك قلت في او لك اني لك اني لكني او لك أني لك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت الى بيتي فاعرزت فيه لبعض نسائك يعني بتقول له هتدفني وترجع ايه اتبات مع احد زوجاتك قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه ثم بدأ بوضعه الذي نات فيه بداية ايه بداية الوضع الذي نات فيه صلى الله عليه وآله وسلم طبعا رية احديث ان سبب هذا الوضع والمرض الذي نات فيه ناريه وسلم هو الاكلة التي اكلها يوم خيبر من المرأة اليهودية ففي ابي داود اما النبي صلى لما أكل قال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة دا يوم خيبر ثم قال في وجعه الذي نات فيه ما زلت أجل من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا آوان قطع أبهري والأبهر دا عرق في, في الجسد اختلفوا في مكان وكلام زي كلا الشاهد من الحديث أن السم الذي كان في الشاه ظل له اثر في جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسبب في قطع شريان او عرق للنبي صلى الله عليه وسلم فمات منه صلى الله عليه وسلم ومعظم قال ان العرق ده هو العرق مثل القلب اللي هي الكريمة دي يعني اللي هي الشرين التاجية اللي بتغز القلب في بحث كان حد عامله في الاجاز العلمي في في السم لو نوعه كلام زي كده ممكن حد يبقى يراجعه يعني المم شهد اللي فيه عنده نص ان كان السبب في هذا آه آه هذا المرض هو مرض الموت ايه ايه شاهر مسموم كون ابو يحيى لك ايه اوت ديسكريبشن ماشي مش مشكله كالن عليه السلام كان في هذه الحال خلاص دل يتعب عليه السلام ويظهر عليه المرض وقيivanى ابوي سعيب عنه وقال خطب رسول الله, صلى الله عليه الصلاة وقال ان الله ان فاسلام ايه في وقت المرض الشديد دوت يخرج عليه الصلاة والسلام ويخطب في الناس فقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله طبعا الصحابة قالوا النبي عليه السلام بحكمة عن واحد خير بين الدنيا والأخرة فاختار الأخرة خلاص والموضوع انتهى بمسؤوله على لكن أبو بكر حين سمع ذلك بكى أبو بكر رب الله عنه يقول الرأي فعزبنا لبكائه ان يخبر رسول الله, صلى الله عليه وسلم عن عبد خير يعني ايه علاقة القصة في مكاء بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر اعلمنا وكان ابو بكر اعلمنا وتقول عائشة قال رسول الله سلم انه لم يقدم مذيقم قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى او يخير تمام ويعني من اه من يعني حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن ادبه رفيع وحسن معاشرته لازواجه صلى الله عليه وسلم انه وهو في هذه الحالة يعني مرض مرض شريد ومش قادر اتحرك إذا به صلى الله عليه وسلم لا يفوته ذلك لا يفوته أمر أزواجه صلى الله عليه وسلم فيجمعهن ويستأذن أزواجه صلى الله عليه وسلم في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له فخرج وهو النبي صلى الله وسلم أصلا كان مرض في بيت ميمونة رضي الله عنه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين فاخدت رجلاه في الارض صلى الله عليه وسلم بين العباس ورجل اخر قيل علي رضي الله عنه يعني خالوا سيدنا عباس تحت كدف النبي صلى الله عليه وسلم الينين مسلا وسيدنا عليه الشمال ورفعين النبي عليه وسلم وخرجين من غرفة السيدة منونة غرفة العائشة ورجل رسول الله, صلى الله عليه خطة في الارض ومش قادل يرفعهم من الايه من الطلاب صلى الله عليه وسلم ثم بعدما دخل بيتا بيتا سيدة عائشة رضي الله عنها اشتد واجعه صلى الله عليه فقال هريكو علي من سبع كرب ايه فجابوا لي سبع كرب وجابوا طفل للسيدة ايه حفصة واقف النجوي وسلم فيه وصبوا عليه سبع كرب من الماء فوجد نشاطا فخرج رسوله وسلم في مرضه الذي نات فيه عاصب رأسه بخرقة يعني خليه من شدة ألم النبي عليه السلام رابط رأسه بإيه؟ بخرقة فقعد على منبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر من أبي كحافة واني كنت متخذا من الناس قليلا التقطت ابي بكر قليلا ولكن خله الاسلام افضل صد عني كل خوفه في هذا المسجد غير خوف ابي بكر يعني كل الابواب اللي راح من كل المدينه في عمره ربنا كرمه يعني وشاف المسجد لحد الوقت موجوده خوفه لابن وهي الباب اللي كان فينا وقت كان كل الصحابه لهم ايه بيفتحوه المسجد لان بيتهم كانت ايه مجاورة لصور المسجد يعني كل واحد باني بيته ايه جنب المسجد فبدل ما بيخرج من بيته ويمشي لحد المسجد بيعمل ايه الجدار اللي بين بيته والمسجد يعني سداد يفتحوا ويدخوا المسجد فنها قال اقفلوا كل الابود دي الا خوخة ابي بكر ولكن ايزاما بخلافة سيدنا اوكر ان هو الوحيد اللي يبقاله خوخة تدخل على المسجد لانه هو الخليفة بعد رسول الله هذه جاءت الإشارة الأولى لخلافة أبو بكر الإشارة الثانية أيضا النبي عسلم في مرضه الذي مات فيه قال حضرت الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقيل له أن أبا بكر وزل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس وأعاد فأعادوا فقال إنكم صواحد يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فخرج أبو بكر فصلى خلاصة ان اوكر ايه خرج وصله فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة نجعل السلام بعد ما سين اوكر ايه خرج وصله بنفس استشعر ان هو يقدر يخرج فوجد من نفسه خفة فخرج يهادي بين رجولين يعني خرج واثنين سندينه اليمين وشمال يقول الراوي كأني اذر رجليه تخطان من الوجع بأبه وأمي صلى الله عليه وسلم فلما رأى سيدنا أبو بكر أراد أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه قال الأعمش أحد رواية الحديث وكان النبي صلى الله وسلم يسلي وأبو بكر يسلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر قالوا رأسه نعم. يعني والسلام اه اتنين مش قادر يوقف عليه الصلاة والسلام من التعب خارجين دي ورجليه تخطاني في الارض حتى اقعد مش قادر يوقف عليه الصلاة بجوار في ابو بكر عن يساري. يعني سيدنا ابو هو اللي على يمين يعني الامام مين الإمام هو النبي عليه الصلاه والسلام على يمين سيدنا ابو بكر فالنبي عشان يصلي بابو بكر ابو بكر يرفع صوت صوته ليصلي الناس بصلاه سيدنا ابو بكر تمام وعن ابي بن مالك الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه يعني نبي صلى بقى في آخر هذه الأيام الثلاث لم يفتطع أن يخرج من بيته أبدا صلى الله عليه وسلم فأقامت الصلاة فذهب أبو وكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه يعني هو لسه سيدنا وكر إيه رايح بدأ يصلي الناس فسيدنا وكر إيه النبي عليه السلام رفع الحجاب اللي بين قصته وبين الايه؟ بين حضرته وبين المسجد يقول سيدنا انا فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان اعجب الينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا يعني ما كانش في حاجة في الدنيا بيحبوها قد ان هم شافوا وجه النبي عليه فاومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى ابي بكر ان يتقدم كان النبي عليه السلام ايه كان سيدنا ابو تردد يتقدم ولا النبي هيخرج ولا ايه اللي هيحصل فسيدنا عليه الصلاه والسلام اشار اليه أن تقدم وارخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلن يقدر عليه حتى مات ما رفعش الحجاب مره دي كانت اخر مره رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر مرة نظر إليه من نبيه وقالت عائشة وقالت عائشة بقى معه في الورفة تمرضه فقالت كان إذا اشتكى نفس على نفسه بالمعاوزات ومسح عنه بيديه فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه ففقت أنفس على نفسه بالمعاوزات التي كان ينفس وأنسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم على وده رجاء بركتها او كما قالت او كما قالت رضي الله عنها ف بتقول ان النبي عليه الصلاه في اخر حياته مش قادر يرفع يعني فلو يعني الاول كان مش قادر يمشي فيتهادى بين رجلين بيحملوه مش قادر يقف على السلام فبيقعد ما عادش قادر يخرج رفع الستاره ما قادر يرفع الستاره عليه الصلاه و النهاية خالص مش قادر عليه السلام ينفس يمسح بيديه على وجهه يعني تخير وصل تعب مش قادر بس ياخد ايديه ينفس عليها ويمسح على جسده الحركة البسيطة دي خلاص محتش قادر يعملها عليه السلام فكانت هي تجمع يديه صلى الله عليه وسلم عليها بالمعوذات تنفس في يديه وتمسح بيديه صلى الله عليه وآله وسلم قالت عائشة ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شفتش حد في حياتي أبدا سعد في المرض الأخير ده زي النبي عليه الصلاة والسلام وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخلت على رسول الله الله عليه الصلاة وهو يوعى كوعكا شديدا فمثفته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعق وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فطلت ذلك أن لك أجري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصوبه من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موته سنعيش تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وعنده قدح فيه ماء سلام قلاص في آخر ساعات في حياته وبجواره قدح فيه ماء يدخل يده في القدح يخطه في الماء وينسح وجهه بالماء وهو يقول اللهم أعني على سكرات الموت وعن أنس رضي الله عنه قال لما فقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت ساطنة يا كرب أباه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم وعن ابن عباس رضي الله عنهم ان اخر صلاه صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاه المغرب قرئ بالمرسلات قالت امه ام ام سيدنا عبد الله بن عباس اللي هو اللي العباس اللي هي ام الصبر قالت ام الصبر فما صلى بعد حتى لقي الله يعني المغرب اللي بعدها ما, ما عشي لحد المنغب اللي وعدها يعني. اختلفوا بقى في موضة مرة بالنبي عليه السلام اه قيل عشر ايام كله سلاسة عشر يوم في هذي الايام الاخيرة وصى رسول الله بالوصية الجامعة يعني يا رسول عارف ان هو سيودع اصحابه و سيلقى الله عز وجل فبدأ يوصيهم بأجمع الوصاية اللي بعدها أو سبب مخالفتها هتكون سبب فيه أخطر أمراض الأمة فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي نات فيه لعم الله اليهود والنصارى اتقضوا كبور أنبيائه المساجد قالت ولولا ذلك لابرزه قبرة. غير اني اخشى ان يتخذ مسجدها. بس البخاري ومثلث. يعني الاسلام ايه? الاسلام قالت يحذر ما صنعه. يعني الاسلام ايه اه قبل ما يموت حذرهم ان يفعلوا معه كما فعل اليهود المصارى مع انبيائهم ويتخذوا قبرة مسجده. وكان ابن عباس رضي الله عنه هنا يقول. <تصفيق> ان الله يسلم اوصى في اخي حياته بثلاث وصاية نسيا واحدة وذكر اثنان وهنا اخرج المشركين من جزيرة العرب وايهز الودة بنحو ما كنت اجيزه وعن ان الله عنه خرج رسول الله يسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد اصب بعصابة بسناء يعني تخيلوا منظر ان الله في اخر حياته بقى خلاص خارج في ملحفة الملحفة اللي هي عندنا زي اللحاف بالزبط الملحفة اللي هي بيقوله اللغة هي عبارة عن ملاية مبطنة يعني, يعني زي اللحاف كده يعني هذا السلام من شدة مرض هو الحمى التي كانت عنده خارج ملفوف بالحاف عليه السلام وعصب رأسه بعصابة سوداء عليه السلام ثم جلس على النمبر فحمل الله وأثنى عليه وقال أما بعد فإن الناس يكسرون ويقنوا الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليدل من محسنهم, من محسنهم ويتجاود عن مسيئهم فكان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى نبي صلى الله ان الناس كترت صحيح العام الاخير اللي احنا في اللهم عنهم المرات فاته كان عامل وفود وفود جاي عمال الباقي النبي عليه السلام لكن تسور الناس وقل الانصار يعني الناس الحقيقية لبقى اللي بتنصر الدين وتنصر الاسلام وتعمل بتقل حتى يكونوا كالملس في الطعام يعني خلال انت عشان تتبق مثلا حلة رز فيها كل رز بتحط جرامات من الملح يعني 1000 جرام كيلو بتحط قصاد الجرامات يبقى النسبه كام في ال1000 هي دي نسبه الانصار الناصرين الله رسول في البشر من المسلمين مش من الكفار فان الناس يكثرون ويقل الانصار علمنا عباس رضي الله عنه الانصار مش هم الانصار اللي عكس المهاجرين يعني الانصار اللي بنصوره دي ورن عباس رضي الله عنهما قال كشف الرسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أدي بكر فقال دي باب الوصحي الجماعة للنبي عليه السلام قال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو طره له لذلك الرؤية الصالحة لها من ذلك في الدين لابد الإنسان يحتمي بها فإن النواة أوصى بها في آخر حياته ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما رقوع فعظم فيه الرب عز وجل وأما السجود فاشتهدوا في الدعاء فقمن أن يستداد لكم يعني حري أن يستجب لكم وعن أم السلام رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت ايما نكون اا صلنا في اليوم الاخير وصلنا بقى لليوم الاخير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله, صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين عن اهلت ابن مالك الانصاري ان ابا بكر كان يسلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فهو ده نفس الحديث اللي احنا قمناها بتجربة دي الوقت تانية فكشف النبي صلى الله عليه وسلم سترة الحجرة ينظر الينا وهو قائل كأن وجهه ورقة مصحف يعني تخيلوا الصحابة كانوا بي بينظروا الى ورقة المصحف ازاي يعني عيني شد حاجة منها منورة ايه فبيقول كأنها ورقة مصحف ثم تبسم يضحك صلى الله عليه وسلم فهمنا ان نفتتنا من فرح يعني خلاص ايه مش قادرين من فرح فهمنا ان نفتتنا من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فمكس ابو بكر على عقبيه ليصل الصف يعني فينا الوقت ايه يرجع عشان يرجع في الصف وإن نبي صلى بيهم وغم أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج من الصلاة فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أتم صلاتكم وأرخى السكر وتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم فاليوم الأخير كان أخر مشهد رأو فيه النبي صلى الله عليه وسلم سدعيشة بقى يعني كانت بتقول إنما كان لي شرف عظيم جدا في اليوم الأخير ده ان ربنا اصطاني في كذا حاجه الاولى ان ضوفيا رسول الله في بيتها الثانيه انه توفي في يومها يعني ده اليوم بتاعها من بين الزوجات يعني وضو الرسول صلى بين سحرها ونحرها يعني وثن كان يسمن راسه على صدرها بين سحلها ونحرها وتكون ايضا من الحاجات اللي ربنا شرفها بيها تقول وانجمع بين ريقي وريقه عند موته اذ دخل عبد الرحمن اخوها سيدنا عبد الرحمن دخل عليهم ويده السواد فانا مسنده من رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايته ينظر الي يعني هي سند الله عليه الصلاه في اخر يوم في حياته صلى الله عليه وسلم. عبدالرحمن الابي بكر. فالنبي عليه السلام نظر للسواك. تقول وعرفته انه يحب السواك. فعرفت إن هو عليه السلام عايز ايه يتسوق. يستاك يعني. فقالت اخده لك. اجيب لك السواك. فاشار برأسها النعم. فما هي انتهو. اديته السواك ايه يتسوق بيه. إيه تقول فاشتد عليه. يعني السواك بشوية على عليه عليه الصلاة والسلام كنت ألينه لك ألينه لك فأشار النعم فلينته فلينته فلينته فلينت السواك الماء والسلام وظلة يسكك به عليه الصلاة وبين يده فيها ماء فزعل يدخل يده في الماء فيمسح بهم وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم مصب فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قمض ومالت يده صلى الله عليه وسلم وفي رياء اخرى انه قال اللهم اغفر لي ورحمني والحقني بالرفيق الاعلى طبعا مات النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر 63 سنة طبعا الصحابة كان واقع الوفاة علوم شديد جدا يقول ابن رجب ولما توفى اضطرب المسلمون فمنهم من ذهب مندهش فخولت يعني ذهب عقله مش قادر يفكر ايه اللي بحث. ومنهم من اقعد فلم يثق القيام قاعد مش قادر يقوم ومنهم من عطق ليس عطق الكلام عطق الكلام مش قادر يتكلم خالص ومنهم من انكر موته بالكليه فانا عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وابو بكر بالصلح مكان بعيد عن الايه عن ال عن فقال عمر وقال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وقال عمر والله ما كان يتبع في نفسي الا ذلك يعني هو مش كان بيقول كده عشان يهدي الناس لا فعلا كان معتقد ان نادي قال ولا يبعثنا الله فلو علم ايدي رجال وارجلهم فجاء ابو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقبله وقال فد وميتا يا رسول الله والذي نسي بيده لا يذيقق الله الموتتين أبدا ثم خرج وقال <تصفيق> وفي رؤية أخرى أنه دخل فوضع فمه بين عينيه ووضع يده أو وضع يديه على صدغي وقال ونبياه وخليلاه وصفياه ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه للناس فقال أيها الحالف سيدنا عمر على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمد قمت ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقرأ قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى وما محمد إلا رسوله قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على هقبيه فلي يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين فناشز الناس يبكون علم الله قراصل إيه بعدما سمعوا الآيات علموا يقينا أن قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطنة يا أنس أتوابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنس وقال أنس بحديث تاني قال أنس فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر من مدينة وشهدت وفاته فما رأيت يوما قد أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى قال أبو ذويب الهزلي قدمت لنا يا ضديد إذ الحديث وابو يحيى الحجيج اهم جميعاً بالاحرام فكنت مه في قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عثمان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزن عليه رجال من اصحابه حتى كان بعضهم يسه فكنت من من عليه يعني بيتهياله حاجات من كتر الحب فبينما انا جالس في قطم من اطام المدينة اذ مر بيه عمر فسلم علي فرم اشعر به لما بيه من الحزن يعني كتر حزن ما اتشاف قدامه فهيما عمر عد عليه وكلمه وما اسمعوش اصلا مسابط واسم النبي صلى الله عليه وسلم إذا فالصحابة في كيف يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم هل يجردونه من سياده أم لا تقول في رعشة فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صبره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه سياده فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغسلوه عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويجلكونه بالقميص طول أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمنه ما استدرت لغسله نساءه أو ما غسله إلا نساءه مسألة اللحظة بقى اشتلافوا نعمل ايه في حفر القبر هاللحظة ام شك فيقولوا كان هناك رجل يلحد واخر يدرح يندريح وين من اللحظ فقالوا نستخيروا ربنا ونبعثوا اليهنا فأيهما سبق تركناه فأرشل اليهنا فسبق صاحب اللحظ فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ونزل القبر علي والصدر وا اخوه ومولى للنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يعني انا ايه حبيت ان انا أقرأ لكم النصوص اا عشان نعيش مع يعني كلمات الصحابه في هذا الموقف العظيم لكن مهما اتكلمنا فالموقف يعني لا يمكن ان يوصف عن النبي عليه الصلاة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي قال وديدت لو لقينا اخواننا فقالوا أليسنا اخوانك قال قال لا بل انتم اصحابي اخواني الذين آمنوا بي ولم يروني تخيل نبي عليه السلام كان نفسه يشوفك وكان نفسه يشوفك قال كده وبدته لو لقينا إخواننا كان نفسه يقبلنا عليه يسالي السلام قال الإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني كل واحد آمن من سلام عليه السلام وما شافوش النبي عليه السلام كان نفسه يقبلو النبي عليه السلام قابد في ليلة فبعى دعاء إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن عطاني فإنك غفور رحيم ثم رفع يديه إلى السماء وعدد عنا ويقول يا رب أمتي أمتي فبعث الله إليه لبنور وقال يا محمد إنا سنرضوك في أمتك ولا نسوك يعني النبي كان نفسه شوفك كان بيدعيلك عليه السلام لما جيه يزبح في الهدي زبح واحد وقام بيته وزبح الآخر عن أمتك يزبح لك. يعني بيحبك لبروة ايه النبي على السلام كان مدعوة مستجابة كان ممكن يجعها لأولادي أو لأهل بيته أو لنفسه لتنوب بخراها شفاعه لامته كل يوم القيامه يعني فضلنا على نفسه عليه الصلاه النبي عليه الذي بلغ كل شيء حتى يعلمنا الاسلام قال ما تر ما علمتم الخير الا بلنتكم عليه او كما قال كل حالة الى الله جلن عليه ولا من شيء يباعدنا عنه إلا حذرنا منه عليه, عليه الصلاة والسلام على رباري سن الجزور زي ما احنا شفنا قبل كده الحب المدينته هو اللي جاد شالد من عليه سن الجزور ضربة في أحد حتى كسرت ربائته وشج رأسه صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ دين الله ويناسح عن دين الله صلى الله دخلت حلقاته مغفر في الواجهة صلى الله عليه حطبه الناس كما قالت سيدي يعني ملء حد حياته كلها من رسول الله عليه وسلم فاقب الامة لحبيبها وقضوتها وشفيعها ومعلمها هو اعظم لذلك قال من اصاب منكم بمصيبة فليتعذى بمصيبته فيه يعني اعظم مصيبة هي موت النبي يا صلى الله دخل سيدنا وكر وعمر على ام ايمان فجالست تبكي كثيرا بعد موت النبي عليه الصلاة فقال الله يا ام ايمان الناس تعلمين ان ما عند الله هو خير ونصير الله يعني انا سانت الجنة مش كده فيه احنا اللي فارقنا النبي عليه الصلاة والسلام لكن هو في الجنة عليه الصلاة والسلام فقالت إني لأكل انقطاع الوحي بموت رسول الله يعني آخر وحي وصلة بيننا وبين الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فلما توفي لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة ويجب أن تركوا في بداية الكلام فنتخيلوا لو النبي عنو سنكم معانا كان حسن كل ثلاث كان يعني وجهنا في كل مأذق مش عارفين نخفض منه كان عرفنا كل حالة اللي بحصل لا صح ولا غلط ونمشي مع مين سنين ونولمين ونعادمين كان مينو انتهى لكن عزاؤنا وإن مات رسول الله سلم أن سمته بين أيدينا ودينه داقي وكتابه محفوظ من عند الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فمحمد صلى الله عليه وسلم باكن في الدنيا بكلامه وبأجباعه المؤمنون الصادقون لكن دورنا أن ننحس ونبحث أين هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده ومراد الله منا في كل قول وفعل لو كان يا رسولان الوقتي معك كان عمل ايه? كان قالك ايه? اعرف. لو كان مكانك كان صرف ازاي? الحب لله. فتقصيص الامور بحبك لرسول الله يصل. هتلاقي الحياة اختلفة. فا اا اا يعني الموضوع كبير جدا ومهما تكلمنا ده نوصيها حقه. لكن يعني احنا نهاردة قرينا بس الايه المزوصل اللي معانا في اه اخر ايام في حياة النبي عزيز والسلام وان شاء الله المرة الجاية اه نختم بقى دروس سيرة ان شاء الله والعالي نكون اه بمراجعة بعد ما نخلص كده ان شاء الله اه على السيرة واجزاكم الله خيرا وصل الله نبينا محمدين والي رسل من كسيرة والحمد لله رب العمين وجزاكم الله خيرا